قال حفظ رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا هنا المصنف رحمه الله يتحدث عن, عن تغيير المتن هل يجوز أن يعمد الطالب أو العالم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويغيره عمدا متعمدا يجوز هذا أم لا يجوز على هذا المصنف يتحدث ويقول لا يجوز ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة ما معنى مطلقة؟ أي سواء كان ذلك بالزيادة أو التقديم أو بتغيير الحروف أو تغيير الشكل وما إلى ذلك وبعضهم قال لا يعني مطلقا أي سواء كان ذلك في المفردات أو في المركبات هذا التغيير لا يجوز لا في المفرد ولا في الجملة أيونا قالوا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له حيث هذه الجملة هذه ونزل هذه سبحان الله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم دعاء من ادعيه النوم للبراء بن عازب وفي جافي قال صلى الله عليه وسلم وابي نبي فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت لارسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حيث ها ها ها ها ها ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ها ها ها ها اللفظ المرادف باللفظ المرادف له ها لعالمين بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين قل لك هذا هذ التصرف وهذا التغيير تقديم التأخير أو إبدال اللفظ بما يراضفه هذا يجوز للعالم المتمكن الذي له اطلاع واسع بما يحيل المعنى ما معنى يحيل المعنى أن يغيره يأخذ من أحاله إذا غيره ويعلم أنه إذا جاء بلفظ يغير معنى اللفظ في الحديث هذا لا يجوز فالعالم إذا جاء بلفظ مرادف يعلم أن اللفظ الذي يؤدي نفس المعنى الذي جاء في النص فذكر في هذا المقطع متنا وشرحا ذكر مسألتين المسألة الأولى ما هي؟ هي الاختصار. المسألة الأولى هي إيش؟ هي الاختصار. وذلك يكون بالنقص أشار إلى هذا, ها؟ إلى هذا بقوله النقص أن إلى النص وتغيره بماش؟ بالنقص يكون النص مثلا يحتوي على خمس جمل. تحذف منه جملة او جملتين وتبقي أربعة او ثلاثة فهذا ايش اختصار هذه المساله الاولى المساله الثانيه هي الروايه بالمعنى الم الذي اشار اليها بقوله باللفظ المرادف له باللفظ المرادف يعني النص فيه لفظ فيه لفظ معين وانت تزيل ذلك اللفظ وتاتي بلفظ اخر فتكون تروي الحديث أو تذكر الحديث يعني بالمعنى هذا يجوز أم لا يجوز؟ قال يجوز للعالم ولذا قال على الصحيح في المسألتين إذا المعنى هناك من خالف هناك من قال لا يجوز هذا ثم بدأ يفصل قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه الأكثرون معنى هناك قلة هناك من الناس من يمنع ومنهم القاضي عياد. لأن القاضي عياد رحمة الله وسيأتي كلامه يقول حتى لا يتجرأ من لا يحسن ذلك على النص على كلام الله ورسوله أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط فالذين أجازوا يشترطون هذا الشرط الذين منعوا منعوا خلاص بالشرط وبدونه أن يكون الذي يختصره عالما أن يكون يشف عالما عالما بماذا بالعلوم الشرعيه التي تؤهله للتصرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لان العالم لا ينقص او لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه فالعالم إذا ازال جمله إزالة هذه الجملة لا تؤثر على الباقي لا تضيع مدلول الباقي أيونا. بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين كأن أمامنا نصان كأن أمامنا نصين نص حذف ونص ذكر وهذا ما هذه صناعة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح إذ كثيرا ما يختصر الحديث أيضا أو يدل ما ذكره على ما حذفه أو يدل ما ذكره يحذف جملة ويكون الباقي يدل عليها بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق ما له تعلق كترك الاستثناء يعني يكون النص فيه مستثنى ومستثنى ويذكر المستثنى ويحذف المستثنى يعمد مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فالاستثناء يدل على ماذا لا الاستثناء يدل على أن المسلم قد يحل دمه أم لا يحل دمه وذلك إذا وقع في الأمور الثلاث ثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة إذا وقع المسلم في هذه الأمور يحل دمه أم لا يحل لا يحل ويكون قتله حينها بالحق فلما يقول الله عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهذا ها حق طيب إذا جاء الواحد قال هكذا لا يحل دم امرئ المسلمين انتهى تغير المدلول أمن ما يتغير تغير فيصبح أن ما دم دخل في الإسلام ما دم دخل تحت مظلة الإسلام فلا يجوز قتله أو إراقة دمه بأي حال من الأحوال وهذا كما يفعل المستدلون بالآية وهم يتحدثون عن يهود والنصارى في باب الحوار يستدلون بقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالته أحسن نفهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالته أحسن إذن هو نازل عليك وطحنك وخذلك كل ما ما أعطاك الله عز وجل وانت سيدي ومولاي فهمنا؟ والاسناء الآخر سكتوا عنه إلا الذين ظلموا فالظالم له أسلوب آخر في الحوار في الجدال لكن هذه يسكتون عنه ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن مهما كان شمنا؟ عين إذن فتركوا الاستثناء يعني هذا مخل بالكلام ولا شك لأن الإساحت طلب لما يعرفوا الاستثناء وتكلموا عن التعريب الاستثناء ما هو؟ هو الإخراجوا بإلا أو إحدى أخواتها ما لو لا لا دخل بالكلام السابق الاستثناء يعني أنك تستثني وتخرج صورة من, من الكل من العموم فإذا أزلت هذا الاستفهام بقيت تلك الصورة داخلة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذن كل شيء سجد لأدم لكن هناك كان معهم في جماعتهم إبليس فخرجه الله عز وجل إذا تركنا هذا الاستثناء تغير المدلول وأصبح إبليس حتى هو سجد على كل حد إذن هذا هو ما يتعلق باختصار الحديث الأكثرون من اهل العلم على أنه يجوز للعالم المتمكن الذي له قدرة على التصرف بالكلام قال وأما الرواية بالمعنى هذه المسألة الثانية وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على جوازه أيضا يعني أكثر العلماء على أنها جائزة رواية الحديث بالمعنى ومن أقوى حججهم العلماء الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى احتجوا بمال الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به اذا كانوا الناس لا يعرفون العربية، إنجليز أو أو غيرهم، واحد يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو غير غيرها من من اللغات، فمن الواجب الشرعي والإجماع حاصل بين العلماء أنه يجب على هذا العالم العارف بالشريعة الإسلامية المتقن للسان القوم. أن يشرح لهم الإسلام بلغتهم وبلسانهم هذا جائز أم لا؟ اجماع لما على حتى الذين قالوا إن, إن رواية الحديث لا تجوز المعنى أجازوا هذه هذه بإجماع وإلا ضاع هؤلاء مثلا إذا أسلم الإنجليزي ونقول له شرح الإسلام لك بالانجليزيه لا يجوز وعليك ما يمكن لك تسلم وتعرف الإسلام حتى تدخل شي جامعة من الجامعات ديال اللغة العربية وتاخذ تعلم اللغة العربية عاد تبدأ تعرف إذن هذا عسر حرج الإسلام لا يريده إذن أجمع العلماء على أنه يجوز للعالم المسلم العارف بلسان قوم أن يشرح لهم الإسلام بلسانهم قال فإذا جاز الابدال بلغه اخرى هذا الذي يشرح مثلا الاسلام بالانجليزيه ماذا فعل افضل ابدل المصطلحات الشرعيه الالفاظ الشرعيه العربيه بماذا بلغه اخرى اجنبيه وهي الانجليزيه او غيرها فجوازه باللغه العربيه اولى فجوازه باللغه العربيه اولى وقيل هذا قول اخر إذا القول المعتمد والذي رجحه الحافظ هو هذا وقيل إنه يجوز في المفردات دون المركبات يعني تعمد إلى مفردة وتشرحها وتترجمها بلوى أخرى وهذه مسألة حتى يعني أخذ ورد بين العلماء حتى في ترجمة القرآن فيها أخذ ورد كثير دي العلماء منعه أنهم ألزموا, ألزموا المجيز قال إذن وعليه فيجوز إذا كان تجوز ترجمة للقرآن فيجوز الصلاة بتلك الترجمة لما يترجم للإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإسبانية ولا اللغة أخرى إذن نصل بهذه الترجمة الجواب لا لا تجوز الصلاة بها وهذه هي ترجمة هذه عبارة عن تفسير وشيجوز أن نقرأ التفسير و... بالتفسير دي باللغة العربية يجوز لا يجوز, يجوز. اذا الترجمه هي عبارة عن يش عن تفسير شرح لي فهمنا؟ أما لفظ القرآن يبقى هوه هو. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات وقيل إنما يجوز لمن يس هذا قول ثالث إنما يجوز لمن يسحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه كيف؟ هذا واحد حافظ النص النص النبوي يحفظه هذا العالم يستحضره عنده امامه وعنده في حفظه وعارف يجوز له ان يرويه بالمعنى او يشرحه بالمعنى لانه يستحضره وقادر على التصرف فيه بسلام وقيل قول رابع انما يجوز عكس القول اللي سبق إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه كان يحفظه كان على علم به، لكنه نسيه وبقي معناه مرتصما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه ضعل النص فماذا يفعل؟ يرويه بالمعنى, يرويه بالمعنى. آه. لماذا جاز له أن يرويه بالمعنى ليأخذ الحكم من الحديث؟ نعم. لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا لللف. من كان من كان لللف فليحافظ على اللف. أيونا ورواية الحديث بالمعنى على هذا القول كأنها ضرورة. لجأ إليها بضرورة. أيونا نص عنده أراد أن يستشهد به. فضع منه، فماذا يفعل؟ يرويه بالمعنى لمصلحة تحسين الحكم. أما الذي عنده النص، فعنده الأصل، فلا ضرورة عنده. وجميع ما تقدم ما يتعلق بالجواز وعدمه. فمنا؟ هذا الأقوى اللي في ماذا؟ هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ هل يجوز؟ ولا شك أن الأفضل هو الحفاظ على النص، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه قال القاضي الزياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لألا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للكثير من الرواة قديما وحديثها والله الموفق ونص العلماء على أن الحديث على أن الإنسان لو ذكر حديثا بالمعنى يردفه اخيرا بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم بل هذا حتى, حتى وإن ذكر النص بلفظه يعنيه قد يكون حصلت هناك هفوة سقطت لفظة أو شيء من هذا ففي يكون نسب هذا اللص هذا اللفظ هكذا كما ذكره هو نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ما فيه ولذا اخيرا من باب الأدب قال رسول الله كذا وكذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة هذه المفردات الغريبة التي تأتي في النصوص تجد النص ظاهر واضح ولكن أحيانا تجد لفظة غامضة لفظة غريبة يعني معناها خفي فهذه تحتاج إلى كتب التي تهتم بشرح الغريب. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب. وهذا الكتاب يقال أنه بقي في تأليفه أربعين سنة. ورغم أنه غير مرتب ولكن كان بالتأليف بالنسبة لمن قبله لا لا يضح. قال قال الحافظ وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامه على الحروف وأجمع منه اي اجمع من كتاب ابي عبيد كتاب ابي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ ابو موسى المديني فنقب عليه واستدرك وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترطيب يعني وهو حسن الترطيل ثم جمع الجميع ابن الآثير في النهاية وكتابه النهاية في غريب الحديث وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه وإن كان, هل إن كان المعنى خفي المعنى خفي فنحتاج إلى هذه الكتب شرق غريب وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة اللفظ مست... إذن اللفظ ليس غريبا وإن كان اللفظ ليس مستعملا بكثرة لكن في مدلوله ضقة شعبنا حال ما ي... قال عنه مخطاب رضي الله عنه أنه يقول في باعة أبي بكر كانت فلتة وقد وقى الله المسلمين شرها مثل هذا فيقولون يعني معنى فلتة كانت على غير الأصول كانت على غير لا فيها شراء ولا فيها ولا دخل فيها أهل الحل والعقد وما إلى ذلك لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي الخطابي وابن عبد البر وغيره مقال ثم الجهالة برام سبحانك اللهم ورحمة الله إن شاء الله إلا إلا, إلا تنسخ سبحانك